بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قافضة رافعة لذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنت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 كَُْقَضْرَبُونَ فِي جََّاتٍ النَّعِيمثَُّةُم مِنَ لََّلينَ وَقَليلُ مِنَ ل خِرينَ على صُُورٍ مَّْظُونَةٍ مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِنين. يطوف عليهم ولدان مُخَلَّدُونَ بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما وما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لوا ولا تافيما إِلَّا قِيلَ لَنَسْلَمًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَظِلٍّ ممدود وَمَا اسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرخوعه ان انا انشاناهم ان شاء فجعلناهم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 حَمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا لَمَ بْثونَ أَوآبَ أُنَ لَْوَلون قُلَِّ لَوَلينَ وَلَا خِرينَ لَجمُولونَ إِلَى م قاتِ يَوْ مِم عْلون لَُّ إِكُمُأَ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 أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى وَلَاأَنّ بَدِّلَ أَمْثَلَكُم وَلُون شِئكُمْ فيِي مَا لا تَعَلَون وَلَ قَضِ عَالِتُمُ النَّشأتَلولَا فَلَلَا تَذَّكَّرُون أَفَرَيْتُمَّا تَحْرُطُونَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء انه اجاجا فلولا تشكرون افرايتم النار التي تورون انتم ان شجرتها ام نحن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 كريم في كتاب في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزل من الرب العالمين اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم ان انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحنق مو ام انتم حين اذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تمصرون فلولا إن غير مدينين ترجعونها ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وَأََّا إِ كَانَ مِنَ صْحابِ اليمين فَسَلَامُ لك مِنَ صْحاب يَمين وَأَمَّا إِ كانَانَ مِنَ الْمُكَذذِّبِينَ الضَّذِينَ فَنُزُلُم مِن حَممِ وَتَصْلِيَةٌ جَحيين إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ